سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كما خلقتنا ولك الحمد كما رزقتنا ولك الحمد كما هديتنا ولك الحمد كما انعمت علينا ولك الحمد كما انعمت علينا لك الحمد ب ا ل إ س ل ا م لك الحمد ب ا ل إ ي م ا ن لك الحمد ب ا ل ق ر آ ن لك الحمد بالمال و ا ل أ ه ل و ا ل م ع ا ف ا ة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت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 وان اردت بعبادك فتنه فقبضنا إ ل ي ك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انزل علينا من بركاتك ما يغنينا و أ ن ز ل علينا من اليقين ما يشفينا وانزل علينا من نعمك وما يدفع النقم عنا ل ر ح م ت ك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعلنا ممن شفع لهم الصيام و ا ل ق ر آ ن اللهم اجعلنا ممن نالوا ش ف ا ع ة الصيام و ا ل ق ر آ ن و ط ه ا ر ة القلب واللسان واجعلنا ممن زينتهم بالحي بالحياء و ا ل إ ي م ا ن واجعلنا ممن خشعت أ ب د ا ن ه م في شهر رمضان واجعلنا ممن بشروا ب ا ل ج ن ة وزحزحوا عن النيران النيرا. برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ص ل ح فساد قلوبنا و أ ص ل ح ذات بيننا و أ ل ف بين قلوبنا واجمع شتات أ م ر ن ا ووحد صفوفنا واستر ا و ر ا ت ن ا و ا ر و ا ت ن ا واحفظنا من بين أ ي د ي ن ا ومن خلفنا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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف المبتلين و س ر كرب المحزونين و أ ذ ه ب الغم عن المغمومين و ق ض الدين عن المدينين وفك اسر ا ل م أ س و ر ي ن برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ن ط ق ب ا ل ق ر آ ن أ ل س ن ت ن ا واشرح به صدورنا ويسر به أ م و ر ن ا و أ ل ز م به بيوتنا وحفظه ل أ و ل ا د ن ا وشبابنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا اجعلنا من العاملين بكتابك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 فاغفر لنا ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م سبحانك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ن ا نسالك م س ا ل ة المسكين ونبتهل إ ل ي ك ب ت ه ا ل الخاضع المذنب الدليل ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه وراغم لك انفه وفاضت لك عيناه عينا عينا والجمته خطاياه والجمته خطاياه والجمته خطاياه يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء لمن نادى ويكشف السوء لمن نادى يا من يسمع تسبيح النحل في خ ل ا ي ا يا ربا يا ر ب ا يا ر ب ا يا س يا د يا ي م سيده ا س ي ا ا ل ل كم من ن ع م ة أ ن ع م ت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من ب ل ي ة ب ت ل ي ت ن ا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل شكرنا له عند نعمه فلم يحرمنا ويا من قل صبرنا له عند بلائه فلم يخذلنا يا من يرانا على الذنوب ولم يفضحنا اللهم قد ه د أ ت النجوم ونامت العيون وانت الحي القيوم, وأنت الحي القيوم وقفنا في ظ ل م ة الليل والناس نياه اغلقت الملوك أ ب و ا ب ه ا وبابك مفتوح, وبابك مفتوح للسائلين فافتح لنا بابك رحماك رحماك رحماك رحمن رحماك رحمن رحماك رحمن عفوك ورضاك عفوك ورضاك اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم إنك اللهم أ ذ ق ن ا ا ل ل ي ل ة ب ر د عفوك وحلاوه مغفرتك اللهم اذقنا ل ل ي ل ه برض عفوك وحلاوه مغفرتك اللهم اذقنا الليله برض عفوك وحلاوه مغفرتك اغفر لنا وارحمنا و ا ع و عنا واستر عيوبنا واستر ذنوبنا واستر ذنوبنا يا عالم السر منا لا تكشف ا ل س ط ر عنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا احسن لنا الختام احسن لنا الختام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 ولنا ذنوبا لم يسترها علينا أ ح د إ ل ا انت ولنا ذنوبا لا يغفرها لنا أ ح د إ ل ا انت ليس للمذنب غفار إ ل ا يا رب كل شيء ويا خالق كل شيء اغفر لنا, كل شيء. اغفر, لنا كل شيء. اغفر لنا كل شيء ولا ت س أ ل ن ا عن شيء ادخلنا ا ل ج ن ة بدون س ا ب ق ة عذاب ادخلنا ا ل ج ن ة بدون س ا ب ق ة عذاب ولا م ن ا ق ش ة حساب يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا من ك ت ارحم ب ن تفضحنا ا لا على ؤ و س الاشهاد ر ذلنا ارحم خ ج و ع ن ا ارحم خوفنا ارحم خوفنا لا ط ا ق ة لنا بعذابك لا ط ا ق ة لنا بعذابك و ل اللهم صبر ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك ف إ ن ه م لا يطيقون عذابك فانهم لا يطيقون عذابك إ ن رحمتك اوسع لنا من ذنوبنا ارحمنا إ ذ ا اوضعت وجوهنا في التراب و غ ل ق ت من القبور ا ل أ ب و ا ب ف إ ذ ا ا ل و ح ش ة و ا ل و ح د ة وهون الحساب خفف علينا الحساب خفف علينا الحساب ارفع, ارفع عنا العذاب ارفع عنا العذاب ارحمنا اذا لم يذكرنا ذاكر, ارحمنا إذا لم يذكرنا ذاكر. ولم يسترنا ساتر فلا امل الا في رحمتك يا غافر ل ف م ي ل ه ا و د و ت ا ل م س ل م ي د راتب ا ل ن ا ب ل ا ي انزل عليهم في هذه الليله الضياء والنور والفسحه والسرور دازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اكرمهم كما اكرمونا, أكرمهم كما أكرمونا احسن إ ل ي ه م كما احسنوا الينا احسن إ ل ي ه م كما احسنوا الينا اجزهم عنا خير الجزاء ارزقنا رضا و ل د ي ن عنا ارزقنا رضا والدين عنا ارزقنا رضا نبيك عنا اجعل رضاك احب الاشياء الينا ارض عنا ارض عنا ارض عنا انظر الينا في هذه الليله ن ظ ر ة المرحومين ولا تجعلنا من المطرودين ولا تجعلنا م ن ا ل م ط ر و د ي ن و ع ه ا ل ن رحمتك ا ب ر ح م ت ك ي ا ذا ا ل ج ل ا ل و ا ل ا ك ر ا م اللهم احفظنا ب ا ل إ س ل ا م واعزنا ب ا ل إ س ل ا م وارفعنا ب ا ل إ س ل ا م ومكر لنا ب ا ل إ س ل ا م ورد ا ل أ ق ص ى إ ل ى ديار ا ل إ س ل ا م اللهم طهر ا ل أ ق ص ى من دنس اليهود أ ه ل ك اليهود باليهود اقتلهم ك أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د امسخهم ك آ ب ا ئ ه م القرود انزل عليهم ص ا ئ ق ة ك ص ا ئ ق ة عالم و ت م و د اللهم انهم خلق من خلقك وعظيم لا يعجزونك وحكمك سائر فيهم فاللهم انزل عليهم سيف انتقامك انزل عليهم سيف انتقامك انزل عليهم سيف انتقامك, انتقامك اشعل بيوتهم نارا أ ن ز ل عليهم الداء و ا ل أ م ر ا ض التي ليس لها شفاء اجعلهم للعالمين ا ي ة ولا توصلهم إ ل ى غ ا ي ة يتم أ و ل ا د ه م أ ر م ل نساءهم أ ذ ك ي ا ل أ م ه ا ت ه م شل أ ر ك ا ن ه م خ ذ ر اساءهم أ ح ب ا ل تنبيرهم اقذف الرعب في قلوبهم اعم ابصارهم, أبصارهم بقوتك يا قوي يا متين استخدمنا ل ن ص ر ة دينك ولا تستبدلنا و أ ق ر ب أ ع ي ن ن ا نصر عبادك الموحدين في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها احفظ أ ه ل ا ل س ن ة في العراق و ب كل مكان بقوتك يا ذا ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م اللهم عليك بكل من ا د ى رسول الله اللهم عليك بكل من ا د ى رسول الله عليك بكل من ع د ى رسول الله العنهم لعنا كبيرا العنهم لعنا كبيرا ا ش ي ط قوتهم عليهم نارا اجعلهما ل ي ايه ل م للعالمين اللهم ردنا الى س ن ة حبيبه اللهم ردنا الى س ن ة حبيبه برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهدنا واهدنا م واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين اللهم لا ترد سائلا سالك في هذا الشهر العظيم اللهم لا ترد سائلا سالك في هذه الليله المباركه واستدم لنا دعاءنا كما وعدتنا برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م حصن شباب وبنات المسلمين يسر لهم أ م ر الزوات يا رب العالمين اللهم يسر عليهم كل عسير فتيسير العسير عليك يسير برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك كما رزقت زكريا الولد بغير حساب أ ر ز ق إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا ب ذ ر ي ة ص ا ل ح ة برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا و أ ه ل ك اعداءنا ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م واخر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين الله